والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه بعد رسول الله وسلم تسليم كثيرا فيما بعد فهذا نجلس جديد من مجالس التفسير والتدبر والتي نتدارس فيها تفسير في سورة الصفات ووقفنا عند الآية الثالثة من قوله تعالى وإنهم من شيعاته إلى يقول تعالى وإن منها شيء الضمير هنا في قوله وإن من شيعته أي من شيعة نوح عليه السلام ففي هذه الصورة كما ذكرنا ذكر الله تعالى بعض الأنمياء والمرسلين هذه القدوات وتلك النماذج التي يقتدي بها المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. من مقاصد سورة الصفات كما ذكرنا بيان الصفات التي يستحق بها المسلمون نصر الله جل وعلا قال تعالى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فهذه إشارة من الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة بأن الذين استحقون النصر من الله سبحانه وتعالى هم هؤلاء ولقد سبقت كلمتنا هذه الكلمة التي كتبها الله في اللوح المحفوظ وهي أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين وأن الله سبحانه وتعالى سيظهر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز به الإسلام وأهله وذلاً يذل به الشركة وهي. فلا بد أن يوقن كل مسلم بأن هذا الدين سينصر كما وعظ الله سبحانه وتعالى ولكن من الذين وعدهم الله ومن الذين يستحقون نصر الله جل وعلي إذا تخلف النصر عن الأمة فهذا ليس قطحا في الوعد وإنما هو تخلف فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن ينصروا على أعدائهم ولكن إذا قاموا بالشروط التي اشترطها الله عز وجل عليه فمن جملة هذه الشروط تحقيق الإيمان والعمل الصالح كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الا ترضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذه شروط النص هذه مقومات النص التي إذا قابت بها الأمة استحقت النصر من الله وإذا لم تلتزب بها الأمة تأخر عنها نصر الله جل وعلا والواقع أدل دليل على ما نقول فلما حادت الأمة منهج الله وعن شريعة الله جل وعلا وحكمت القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر بل من وضع الكفار من البشر من الذي حصل للأمة رجعت إلى الوراء ولا زالت ترجع إلى الوراء وصلت الله عليهم أعداءهم فأخذوا بعض في أيديه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله إلا صلَّف الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذ بعض في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينه شريط وهذا واقع لا يخفى عن أحد من مقومات النص في صورة الصفات هذه الألفاظ التي ذكرت في السورة إلا عباد الله المخلصين إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين فلولا أنه كان من هدأ المسبحين كل دي ألفاظ أوصاف أوصاف لمن يستحقون النصر فالنصر يكون بالإخلاص لله جل وعلا إخلاص التوحيد لله إخلاص العبادة لله جل وعلا كذلك يكون النصر لأهل الإيمان وعظ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يكون النصر لأهل الإحسان انظر إلى صورة يوسف عليه السلام وانظر إلى نفذ الإحسان الذي تكرر في الصورة تجد أنه لأن الإحسان له أعظم الأثر في التمكين في القلوب وفي البلاد في التمكين للعبد في قلوب العباد وأيضا في البلاد والأقطر فإذن هذه الصفات نريد من يحقق هذه الصفات فمن يحقق هذه الصفات هناك نماذج هناك قدوات فمن هذه القدوات التي ذكرناها في الدرس الماضي نوح عليه السلام نوح عليه السلام هو الذي حقق هذه الصفات فكان من المرسلين الذين يستحقون النصر من الله جل وعلا بعد طول زمان وبعد دعوة قومه وصبره على أذية قومه وصبره على الابتلاء في ولده عندما كفر وفي زوجته عندما كفرت بالله جل وعلا ومع ذلك لم يترك الدعوة إلى الله استمر في دعوته وصبر على الأذى ودعا ربه جل وعلا فاستجاب الله دعوته ولقد نادان نوح فلنعم المجيب فنصره الله عز وجل ونجاه من الكرب العظيم وأغرق الكافرين ثم أغرقنا الآخرين ثم بعد ذلك نموذج آخر قدوة أخرى نقتدي بها وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فقال تعالى وَإِنَّ من شِيَعَتِهِ ومعنى الشيعة ليس ما هو متبضل إلى الذهن هؤلاء الشيعة الروافض الضلال ولكن المقصود, المقصود هنا الذين هم على الحق ومعنى شيعة الرجل أي أنصاره أنصاره على منهجه أنصاره على الحق هذا معنى الشيعة في اللغة وإن من شيعته لإبراهيم أي إن من أثباع نوح ومن كان على منهج نوح عليه السلام ومن كان على دعوة نوح عليه السلام وهي الدعوة إلى التوحيد وإن من شيعته أي أنصاره وأتباعه على الحق إبراهيم عليه السلام فهذا الطريق الذي أنت فيه وأنت عليه أيها المؤمن طريق المشرف صلاة الله المستقيم هذا الطريق الذي أنت عليه هو سبيل نوح عليه السلام ومضى عليه إبراهيم عليه السلام وكل الأنبياء وكل المرسلون وكل المرسلين ومضى عليه الصحابة رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولذلك مهما اشتدت الفترة ومهما كان الفساد من حوله فإياك ثم إياك أن تترك هذا الطريق من أجل الفتن أو من أجل فسادم الحب لأن بعض الناس قد يضعف عندما يجد كثرة الفتن وكثرة المعاصر فقد يضعف وقد يشك في الطريق الذي هو عليه نقول له حتى ولو كان معك عليه قلة فإياك أن تستوحش من قلة السالكين عليك بطريق الهدى ولا ولا تستوحش من قلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغطر بكثرة الهالكين فقد قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والواجب على المسلم لكي يثبت على الطريق أن يبحث عن أصحاب وأعوان يعينونه على هذا الطريق ولذلك سيأتينا بعد ذلك في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين الثقة في الطريق الرفقة في الطريق لا بد من الثقة في الطريق ولا بد من الرفقة التي تعينك على الطريق أما أن ترى بعض الشباب ربما يلتزم ولكنه ينزوي وحيدا فريدا فطراه يضعف إذا نام عن صلاة الفجر لا يجد من ينبهه وإذا غاب عن مجالس العلم لا يجد من ينبهه وإذا غفل ولده للقرآن لا يجد من يأخذ بيده لأنه وحيدا فريدا أما إذا كنت مع شخبة صالحة تعينك على طاعة الله إذا ذكرت الله أعانوك وإذا غفلت عن الله ذكروك فهذه الرفقة هي التي تكون عونا لك على السبات على الطريق أو في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وإن من شيعة أي من أنصار نوح عليه السلام وأتباعه فإذا الشيعة هنا بمعنى الأنصار والأتباع على الحق وقد قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله فلابد أن تنصر دين الله جل وعليه أن يكون هذا هو الهم الذي يسيطر عليك وهو نصرة الدين لا أن يكون همك في بطنك ولا أن يكون همك في نفسك ولا أن يكون همك في دنيانك فإن الذي يكون همه الدنيا يخذنك من كانت الدنيا همه فرق الله له شمه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له إلا ما كتبك وإنما من كان همه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غلاه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغلة لما يكون همك في رضا ربنا ربنا الضيئ لما يكون همك في مصرة الإسلام ربنا سبحانه عنه السورة ولا يخذ لك لما تكون شيء هم من في كل مكان تدعو له الظهر غير لما يكون همك إليت الشباب وتحرص على إليت زملائك لما يكون همك في صرح أولادك وصرح المجتمع من حولك تجد أن الله يؤسر لك كل عسير تجد أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في القليل من الدنيا ويرزفك البركة في حياتك لماذا؟ لأن همك في نصرة الدين وإن من شيعته لإبراهيم خليل الرحمن إبراهيم أي من أشياع نوح ومن أتباعه وأنصاره على ما هو من الحق ومن صار على طريقته ومنهجه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم هذا ثناء من الله على إبراهيم عليه السلام بأنه أتى ربه إذ جاء ربه أي أتى ربه بقلب سليم سليم من ماذا؟ بقلب سليم من الشرك فأخلص لله التوحيد وحظى الله عز وجل ولم يشرب به شيئا ولم يشرب به أحده ابراهيم عليه السلام كان سليما القلب من التوحيد سليما من الشرك فامتلأ قلبه بالاخلاص والتوحيد وكان سليما القلب من الشك كان سليما القلب من الشك فامتلأ قلبه يقينا في الله جل وعلا فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك وسلم من الشك وسلم من النفاق وسلم من الحقد وسلم من الحسد وسلم من الغل هذا هو القلب السليم الذي لا ينفع احد لا يدفع أحد بقلبه يوم قيامه الا اذا سلم قلبه يوم لا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الله بقلب سليم فكن سليم الصدر كن سليم القلب وهذه الآية دليل على الاهتمام بأعمال القلوب لأن بعض الناس قد يهتموا بظاهره ويغفلوا عن ماطلينه قد ينسجل من شكله والحيته وسمته الظاهرين ولكن في قلبه من الغل والحسنة والنفاق والعذر لله ما يكون سبباً في انتكاسه وسبباً في نقوصه على عقبه لا بد من الاهتمام بصلاح القلب وسلامة القلب ألا وإلا في الجسد مضغر إذا صلحك صلح الجسد كله وإذا فسدك فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب إذ أتى إذ جاء ربه بقلب سليم أي سليم من الشرك والشك والالتفات إلى غير الرب سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه وقام ماذا تعبد إذ قال أي إبراهيم عليه السلام قال لأبيه آذر فآذر أبو إبراهيم وكان كافراً كان عابداً للأوز... للأصنام والكواكب بل قيل أنه كان صانع الأصنام ما كانش كان شعب للأصنام بس ده كان هو اللي بيصنع الأصنام كان هو الذي يصنع الأصنام كان من رؤوس الكف إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه آذر كما جاء في الآت الأخرى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنام الآلهة لأبيه آذر بعض الناس يقول أن آذر ليس أبا إبراهيم وإنما هو عم وهذا كلام غير صحيح الآية ظاهرها صريحة إذ قال لأبيه آذر فهذه صريحة وأيضا في الحديث في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آذر والحديث الصحيح يلقى إبراهيم أباه آذر وعلى وجه آذر قطرة يعني عليه سواد عليه ظلمة عليه غبرة في يوم القيامة فهذه تصغيح بأن المقصود بأبي إبراهي موناء آزم إذن قول بأنه عم قول غير صحيح إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبده قال لأبيه لم يبين الله عز وجل كيف قال ذلك لأبيه إنما قال إذ قال لأبيه وقومه لكن جاء في سورة مريم هذا الأدب من إبراهيم عليه السلام عندما خاطب أباه الكافر بلطس يا أبتي وهو على الكفر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبن عنك شيئا وكان خائفا عليه إني أخاف أن يبسك عذابه من الرحمن خوف على أبيه الكافر شفق وأيضا لما بيّن له أن عنده علم لم يقل أنك جاهل إني قد جاءني من العلم ما لم يأتكي فلم يصرح له بأنك جاهد لم يقول له هذا وإنما استو في الحوار مع أبي الكافر ولما قال له في ختاب الكلام متهدداً متوعداً يعني أبو إبراهيم آذر قال لإبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مريحاً حتى ما قلوش يابني هو يقول له يا أبت يا أبت يا أبت والتاني يقول له لئي لم تنتهد أرجمنك هرميك بالحضر الله ما تموت أو هرميك بره هترضى يرد عليك سلام عليك سأستغفر أك سلام عليك أدب فكان براً بأبيه مع أنه على الكفر ولذلك كافى الله إبراهيم من جنس العمل فرزقه بإسماعيل الذي ضرب أروع الأنثلة في البر فالجزاء من جنس العمل فكن براً بوالديك حتى ولو كان على المعصية حتى ولو كان لما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تستفت النبي صلى الله عليه وسلم في صلة أمها الكافرة بالماء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمكي ولما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلون يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قدل أبيه رأس المنافقين الذي قال قولا منكرا لاذعا كان أباه مريضا فاستأذن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأتيه بفضلة شراب النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيها لأبيه فلما ذهب إليه فرحا بهذه الفضلة شراب النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليها قولا منكرا قال لو أتيت عندك. نعوذ بالله من ذلك كفر ونفاق وخجور وسوء أدب ولما استأذن في قتله قال لا تقتلك أحسن إلى أبيك أمره بالإحسان إليه أمره بالإحسان إليه واحد بيقول لك أبوه بزهاني وأبوه مجددني واصل أبوه بيعمل ويسوي حيعمل أكثر من عبداليدنا وبيب بيسألولك مش ممكن أكثر من أبو إبراهيم من مش ممكن مهما يحسن هذا أبوك مهما يحسن هذه أمك مهما يحسن فاحرص على برد الوائفين اللي عنده أب و أم و أخوانا كنز مش كنز علمت كنز ديه قليلة في الأب و عنده باب من أبواب الجنة وعنده كل جنة كلها عندك الأب أوسط أبواب الجنة وعندك الأم الجنة كلها الزم قدميها فسلم الجنة ولذلك هذه الآيات وهذا القصص الدرس دي اسمه درس مش تفسير القرآن لا تفسير وتضبط لأن الهدف من هذه الآيات ممكن كثير مننا حفظ الصورة دي حفظ الآيات دي لكن نريد أن نجد لذة هذه نجد نريد أن نجد اثر هذه الآيات في حياتنا هي اللي ضيع الأمة إلى أيام ليه الناس عيشة في شقائل ايام دي الغفل عن كتاب الله البعد عن اقترام فمن اتبع هداي فلا يضل ولاش وعد من ربنا ومن أعرض عن ذكره فإن لو معيشة الضنك وإنت شايف الضنك اللي البلاد والعباد فيه وبيزير لأنه فيش تراجل فيش تراجل الشوارع مليئة منه بأسوأ الملابس الأهوة كل يوم تسمع المنادبين نقول لك فتح كفترة كفترة دعني غرزة غرزة جديدة قهوة جديدة الشباب عشان يشربوا جوزه ويشربوا سجاير ويقعدوا يضيعوا بروهم وقتهم او عشان الماتشات تسد الطريق لما تكون شغاله مفيش خوت المساجد من الناس وامتلئ بهم المقام فازداد الناس عن ربهم بعدا وتزداد امورهم عليه عليهم جدا ولكن أنت أيها المؤمن كن متمسكا في زمان الصبر وفي زمان الفتن مهما كان المجتمع من حولك فاسدا تمسك أنت تمسك بهذا الدين تجد السعادة والحياة طيبة عند الله جل جلال عم الشيخ يعني الكل في الهم سوى المؤمن يرزقه الله عز وجل بطقوى من حيث لا يحتس بوعد الله ومن يبتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا احتس اتق الله حتى لو أن كل من حولك لا يبتقون الله اتق الله لو أن السماوات أطبقنا على الأراضين لجعل الله للمؤمن من بينهن مخرجا وعد ما أحسن عبده للظن بربه إلا أعطاه الله ظنه ونجد شوف رأي أبراهن بقول ظنكم برب العالمين ظن بربك دائما الخير دائما تمسك بالدين وأبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رأني وآم وقال سبع مرات سبع مرات طوبى لمن آم نبي ولم يرى تسمع الآن عمن يزيفون الحقائق أصبح كل شيء حلال المتفق عليها أصبحت عند بعض الناس حلال كل حاجة حلال عند بعض الناس فتمسك أنت في زمان الصبر فالقابض على دينك القابض على الجمر وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغربة فطوبى للغرباء لله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ولو عليه بقى كمان شوية الذين يصلحون ما أفسد الناس أن يكون عندك أمل في التغيير لأن فيه ناس عندها يأس يشوف الوضع ويشوف مثلا حال الناس يقول لك الناس مش حد مستجيل لا فيه بارح كنا مع بعض الإخوة ومشينا بقدر الله في الشارع روحنا في محل دخلنا المحل أخي كان بعض المصلحة المجموعة من الشاب جاء بيسأل إيه خبنا عم الشخص يريبا البلوغ والوضع والحكاية بدأوا يسألوا بعض الناس في الدين عدنا عملنا درس في المحل صحيح كاب الناس خير بس المشكلة في أهل الدين يا في هم فيه في يوم عدي في شارع لقيت شباب في الصيبر بينادوا عليه واحد عارفنا لا معرفوش تعال بس يا شباب بس حاجات كده عايزيني نورها لك وتردلنا عن الحاجات دي دخلت الشباب في الصيبر اللي كان قاعد مشغل فيلم اللي كان مش عارف ايه, ايه المهم كله امسيب اللي في ايده جم شغله بقطع لبعض هؤلاء الثعابين أصحاب السموم القذرة الذين يلبسون على الناس أمرضينهم في هذه الأيام أمثل البحير وميزه وإبراهيم عيسى وغيره وغيره شبهات وسبحان الله لا يأتون بجليل يعني الشبهات بتاع الدول تحس تليل سبحان الله إيرود بتسلم لبعضه اللي بقوله زمان هو اللي بقوله الوقت بس يعني إيه مع, ايه مع حكة ايه جديدة يعني زي واحد ايه راح الزبالة جاب الزبالة واخد بالك بس حطاه في شوتي كياس ايه ضييفة بس ياسمه ايه اياس <تصفيق> بال فهمهم بالضغطة نفس الكلام المهم الشباب بدأ يشغلوا المقاطع يجيب الشبهاء نبدأ نتكلم علىه بما يستنوا رقع صغير الشاهدين الشباب يقعدوا يسمعوا حتى اللي كان عندي أصفر يعرفين سابق فيلم وجه يقعد يسمع دي دليل يعني الناس فأخير بس انت فين دورك انت بقى ما هو ما يمش عشان تسيم الموضوع للدعاء بقى الشيخ مجد يروح الشريع ده ويخلص روح الشريع التاني طب انت فين انت فين من الكلامك فين أصرك في الناس لدينا هيدة على ايدك كم واحد من قريبك كم واحد من اصحابك بتكلم ناس في الدين قد ايه في اليوم وقد ايه في الاسبوع لابد نتحرك للدين يا اخواني احنا بكرا ان شاء الله الله اربع بكرا راحين نسجد نور الامان ياريت كل الاخرى اللي موجودين دول يجوا بكرا نور الامان بعد سلطة عندنا جولة نجفل مساكن بكرا انا واخونا الشيء سيغرب من ايبارك في عمره وبعض الاخرى معاني كل شهر كده بنروح منطقه ننزل المسجد نعمل محاضره في المسجد واخونا الشيخ بيطلع لبعض الاخوه يمر ي... ي... على الناس ويجيب الناس للمسجد ايه المانع فضل نفسك وتروح تعال لله يا اخي لله. الدنيا اللي الناس بتجري وراها الوقت عملت ايه الدنيا معاه كل يوم بتزداد سوء عليه ليه لان رزقك اللي مكتوب والله لو عملت ايه لو ليل ونهار ما نمتش هو رسخة جاي لك جاي جاي لك جاي لك وش معنى لك جاي لك جاي لك عانوات في البيت يعني وما تشتلاق ومش كلامتي لكن بيقول لك بقى يعني ايه ادي الدين حاجة بقى ادي الدين حاجة بقى لانك لو ضبطت الدين تزبط لك الدنيا مش الناب كده يا صلى الله عليه وسلم مش حين سأل جعل الآخرة أهمة كفاه الله وسائر مأهمة دعا سيدنا النبي اللهم أصلح لي ديني ولا دنياي ديني الأول صلاح الدنيا من غير دين نار جهنم على طول مش حاجة اسمها الدنيا من غير دين في حاجة اسمها التمتع بالدنيا من غير دين لكن صلاح الدنيا ما تنفعش ان الذين كفروا يتمتعون ياكلون وتتعن تتمتعون ياكلون كما تاكل من العال والنار مسكن لهم في الدنيا فصلاح الدنيا وصلاح الدين اصلح لي ديني الذي عصمته ام بعديها بقى اصلح لي ايه التي فيها معاشا وأصلا ليه آخرة التي فيها معادي أو إليها معادي واجعل الحياة زيادة ليه في كل خير واجعل موتة راحة ليه في كل شر فعشان تظن أو عشان واحد يفاهمك أن الدنيا تتظبط من غير دين بيجذب عليه اللي يقنع نفسه أن دنيوته هتتظبط وما بصليش الفاجر يبقى بيتحك عن نفسه اللي يضحك على نفسه ويفتكر أن الدنيا تتضبط من غير القرآن يبقى بيضحك على نفسه اللي يفتكر أن الدنيا تتضبط من غير ربوع لربنا يبقى بيضحك على نفسه يبقى ماشي في طريق الهالة كذا به هي كده ولا بد الناس بعترفة بالكلام التالي لا صلاحة للدنيا إلا بصلاح الدين أما أن المعاصل، تظبط الدنيا أما أن الربع تظبط الدنيا أما أن التمرج والسخور تظبط الدنيا أما أن برامج إسلام اللباحال وغيره وتشكيك الناس في لنا تظبط الدنيا أما أننا نحل الحرار والحرم الحلال تظبط الدنيا، أفدا والله أفدا إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين خلام الكلام واضح ظهر الفساد في البل والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عاملوا عشان يدعو لعلهم يرجعون لابد الكلام تكون فاهم إذن هذه الآية تبين لك الاهتمام بصراحة قلب تبين لك دعوة حركة إبراهيم عليه السلام تحرك تحرك الدعوه امين اذ قال لابن و قوم ده بدء حتى في النص بيقول لك الحركه ايه ها حركه لما تتحرك لنصره الدين وتكون من انصار الله عز وجل وانصار دين الله كل حاجه هتتصور فنتعلم منها الادب في الدعوه من عايز اكسب الناس كما اتفقنا أن نوح، إبراهيم، موسى، يونس، لوط كل الأنباء المشهولين دول, دول القدوات بتاعتنا بقى دي القدوات اللي احنا بنتربى عليهم دي النماذج اللي احنا نذكر أولادنا بهم مش يطلع واحد كده يقولك إيه؟ قصة أخضر ده نافع والكلام بتاع زمان ده هاتش له لازمة إحنا عندنا ناس أفضل من كده إحنا عندنا زيويل وعندنا فلان وعلان طب عما ما تدرس دي معاديه؟ ما تدرس كده دي معاديه؟ الناس دي عقبة والصحابة والتابعين دولة سادوا الدنيا كلها سادوا الدنيا كلها عملوا أحسن الحضارات ليه نحرم الشباب من الكلام ده للاسف دي اللي بتقال دلوقتي وده اللي بيتعمل دلوقتي للاسف شديد وان لله وان اليه راجعون فاذا دي قدوات لابد باقتدي بها يبقى سلامه القلب لاهتمام بالقلب لاهتمام بالدعوه افقال لابد تقول لابد تتكلم الناس بالله الناس فيها خير بس انت تحرك ما تفقدش الأمل ما تيقاس ما تيقاس. جايبين بمقطع كده على الوقت سبعة من الإخوة بعتقول لنا عندها حوالي اثنين وشايف أربعة عين السنة أو ستة عين السنة ما بتعرفش تقرأ وحفظة القرآن كله وحدة التمانيين ليه؟ عندها همّة لتحفظ القرآن وتقرأ سبحان الله وأنا كان فيه معانا أخٍ للإخوة كان معرفش يقرأ في الاعتكاف كان يعود يبكي جنب الإخوة اللي بتره القرآن يعود يبكي سبحان الله جات له أيام كده كان عنده همّة معانا ما شاء الله فبدأ يعود مع بعض الناس لغاية ما وصل لتولة القرآن كراءة من غير ما يعرف يقرأ ويكتب يعني تيجي تقول له اقرا اي حاجه ما يعرفش يقرا تدي له بقى كده من اول الجزء عام لغايه صوت العنكبوت يقراه يقرا في مصر ما يعرفش يقرا حاجه ثاني فانت دور على حاجه انشر بها الدين دور على حاجه انشر بها الدين وفي مجالك احنا مش معنى نقول انشر الدين ان انت لازم تبقى تطلع منبر لا كنت ضابط لا كنت دات دارس لا انت ممكن في الدكان ناشي عملك كل واحد في مجاله كل واحد في مجاله الطلق في مجاله الصنع في مجاله الدكتور في مجاله التاجر في مجاله المدانس في مجاله الصنع كل واحد في مجاله بس تبقى ناموزك حسن للإسلام الناس تحب الدين من غير ما تسمع منك عن الدين مجرد بتشوفك وتعملك تحب الدين بسبب لأن في ناس والعزو بالله الناس بتكره الدين بسبب في نمازك لزم فيه قدوات حسنة في نمازك سيئة في نمازك سيئة, سيئة في ناس والعزو بالله زم النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين إن منكم منفرين فإن تنموذك إبن تنموذك ابتنى به بالخير ولا ده عن الخير فبنتعلم من صفات هؤلاء الانبياء الكرام هذه الصفات التي بها نستحق النصر عشان نكون كده في الايات اللي جت في اخر السوره ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين انهم لهو المنصور وان جندنا لهو الغالب وادي اللي عايز يصلي هو ذي اللي عايزين نوصلنا إننا نستحق نصر الله عز وجل قال إذ قال لأبيه وقبل بدأ بأبيه قبل قومه لأن الله قال وأنذر عشراتك الأقرب فهنا بدأ بالأرض وتأدب مع أبيه وصبر في دعوة أبيه إذا تبدأ في دعوة بالمحيطين منك كما سيدنا النبع صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الدعوة بدأ ببيته بزوجته وبالمحيطين به وبأصحابه المقربين منه وهذا الدنيا متشف يأتي واحد زوجة الصديق يسلم يأتي يأتي خمسة من عشر موشين وكذلك من الحاجات التي أتكلم عنها بكرة إن شاء الله في جوة المساجد في, في كلمة لها إن شاء الله اسمها الحركة بركة هنتكلم عن الناس اللي اتحركت للدين زي وكيل الصديق مصعب العميري ازاي الناس اتحركت للدين لان التذكره تقول للاخ الوقت مثلا ان ايه عايزينك تكون تذكيرنا والنص في السنه ده انا ما ظبطش الاخطار شويه طب عايزينك في خطبه الجمعه والله لسه الواحد يعني مش مؤهل يعني شويه تبقى ابن وتطلع المنبر يعني ولا, يعني؟ ولا تبقى ابن تيميه وتد بلغوا عندي ولو ولو أهل. امسك دور ايضا صاحبين وعود القرفية بس طبعا مش معنى يعني نسمعنا برضو كلامنا ان انت تقول بدون علم لا ان انت تتعلم وتعلم لكن ما تستنيلش بقى ايه لما تقعد خمس سنة سبعة تامن سنين في العلم بعد كده يبقى قول تسكير لا قول وانت شغال في العلم انتك ابزل ابزل ما نسيبش الناس للباطل يا اخوان ما نسيبش الناس للباطل انت الوقت يسيب الناس تقعد قدام فلان وعنان ويبنوا أدمغيتهم بالسمور طيب فين المضادات الحيوية فين التطعينات هو احنا ليه بنروح في معادة التطعيم بتاع ولادنا ما بنتأخرش عنه يقول لك تطعيم ضد الحصل تطعيم ضد شال الأطفال مع اني لا فيه شال ولا فيه حصل بالوقت لكن ليه بنروح لطعم يقول لك عشان لو الكلام ده حصل يبقى الوقت ايه بالطعم يبقى فايدة التطعيم ايه ان لو ظهر المرض يبقى الجسم محصص لكن احنا الوقت سالبين بتوع الشواء بيعبلوا برامج واوة الاخير وانت سيب الناس ما تسمعش دي يبقى اللي يا الجسم مش محصص القلب مش محصص فتيجي الشبه على طول تدخل على القلب تضيع الانسان تضيع الانسان إذن استفيد من هذا الحركة في الدعم إذ قال لأبيه وقومه يبدأ بأبيه عشان دي الأقرب دي الواجب عليك الأول الواجب عليك أريبك اللي قطن بك الأول وقومه ماذا تعبدون هذا استفاد إن كاف بنكر عليهم عبادة الأصمار بلوم ماذا تعبدون هذا إنكار عليهم في عذر أسلام فلو كان في قلبه أدنى التفات إلى غيره طمعا أو خوفا ما أمكنه أن يقول الذي قال بل كان في تلك الساعة سليم القلب ليس فيه نظر لغير الله كان عنده إخلاص لله عز وجل وتوحيي كامل في قلبه فلذلك قال له إذ قال لأبيه وقومه ها ماذا تعبدون زي ما زي ما ابراهيم قال لي ولا ولا فهو فهو فهو. نتعلم من ابراهيم عليه السلام الحركه لنصره الدين من الحركه النسره الجديد مثلا مجلز اللي احنا وجعناه ده يا اخو انا سبحانك يجزي الخير بيجيبوها معانا معانا غله لكن سبحان الله ان هناك من الناس يذل الله بل لا زال يشهر فيها يعني من اول ما كانت بجنيه قبل كده وقبل كده 90 قرش والله الوقت بقت ب 3 جنيه دلوقتي بقت ب 10 جنيه ده كان سعر ده والله بتاكل كل لغايه ومع ذلك ما شاء الله في يعني إخوة فضل جزاء الله خيالوا صدني بارك في أموالهم لسه لغاية الوقت بيجيب وفضل الله كمية بتتوزع هنا وكمية بتتوزع إنشان ضفك الإسلام دائم النصر ممكن رجل مجهول ما هوش فاضي مثلاً إنه هو يحضر دروس أو لا يتكلم في الدعوة لكن قال لك أما سيب بفلوسي أجيب حاجة زيدي واحد دعاية أخدها يعمل بها خطبة يعمل بها درسة مسلم يقول ده يقرأ مثلا عن مآس المسلمين في حلم يدعي لهم دعوة إذن زالي بقولك إن نصرة الدين مش قصر على الدعوة مش معنى لأن فيه بعض المسلمين يقول له انصر الدين فاكر إنه انصر الدين يعني أزيز الشيخ ولا لا أنت ممكن في مدالك اللي انت فيه تنصر الدين في أي مدال انت فيه تنصر الدين الله سبحانه وتعالى افرض واحد من اللعنية الوقت يخادر للمجلد هو ما عرفش شيء مسجد ما تاخدهش درماء عندك امصر بها الدين ازاي اشوف مسجد واحد خطيب جنبي المسجد اللي جنبي بيتي مسجد وامرح اقول له ازاك افضت الشيخ ازا صحتك انه بس يعني دهدية من الدين اطهام يستفيد منها يقرأ فيها بالك. حطها مثلا عنده واحد مثلا واحد دكتور يتعرفه بدل من الناس قاعدة تتفرج على مصارية الحاليف أو الكلام ده واخد بالك حطها عنده في العياد الناس قاعدة تقرأ فيه تقرأ فيه وياخد بالك المهم. امحس عن مجال انصر بي حسب ما حسب ما يتصل وبنذكر الاخوه بكره ان عندنا جلسه درس بالضبط ان شاء بعد المغرب في المسجد اللي هو نور الايمان اللي هو المسجد الجديد اللي في مساكن الهنا بين المغرب والعشاء وقت ما هوش وقت اصلا صح حد بيعمل حاجه بالمغرب والعشاء يعني حد يعني لو طالب في الثانويه عام يرى فيذاكر بالمغرب والعشاء ابدا ده لو حتى بيطلع من العشرة نقوائك اخذ بالك الوقت بالمغرب ليش الوقت يعتبر مش موجود أصلا في حياتك ليه؟ انت لو بتصلي المغرب وواحد يتكلم معك كلمتين قدام الجامع بتعمل ايه؟ تخش تابه تصلي العشرة تخش تعمل حاجة فإيه المانع أما خل الراحة بتاعت من الدنيا من أعمالي من المزاكرتي من اللي ورايا من وجع القلب اللي احنا فيه من الهموم والضنك اللي الناس فيه أخش كده أريح ألمشوك أريح قلبي بأيتين اسمعوا أريح قلبي بحديث أفهول أريح قلبي كده في المزل في بيت ربنا سبحانه وتعالى أنا صن المغرب وأفضل قاعد كده صن العشة وتوكع على الخلف صدقني جالسة زينية ربنا هيعطيك سعة في رزقك تي درواشة دعم الشكل لا مش درواشة هذه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ده مش كمان مش حديث النبي لا ده حديث رب العز حديث كدس يا ابن آبا تفرغ لعبادته أملأ قلبك غنا وأسد فقر إلا فعلت ملأت يديك شغلا ولم أسد فقر هو هتفتكر أن جلستك في الجامع ساعة لربنا هتضاع منك الزباية أبدا والله ده هتجيب لك رسل حديثنا من التالي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروح عن رب عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادات مش معنى بقول لك تفرغ لعبادات يعني سب الدكان وعودت وتفتحوا وتعالى عودت في الجامع للرهاب ده احنا بقول لك في وسط الكاركامة وتحت الدنيا دي واخد بالك خد سعة منهم لله ريح قلبك شان بالك تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسبت فقرك واحده إلا فعلت طول ما أنت مشغول بالدنيا ما تشفض المصحف ولا فضل ربنا ولا الكلام ده إلا فعلت دي اللي ما حصل ملأت يا دايب لفظ تاني ملأت قلبك ملأت يديك شغلاً مش هتفوق ولن أسد فقط ولن أسد كله بشتك الوقت كله بشتك الغني بشتك والفقير بشتك كله لك الحل ده مش عارف ايه ناس الله ليصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح لنا ديناً الذي هو عصمة حمله لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا رزق الحلال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغلنا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسب والهمل والرزق ونعوذ بك من البخل والجمل ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الجن يا حي يا قيل برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أبدا إذن انصر الدين اتحرك للدين كلم الناس عن الدين خل همك في نصر الدين خل همك في رضا ربنا هيرتك قالوا فأيف كان آلهة دون الله يتريدون بيبعي اللوم عكس الأصلان زي ما قال لي لما تعبد ما لا اسمع ولا يبصر ولا يبض شيئا هل يقول لهم أنت بتعبدوا إيه بتعبدوا كذب كذبا وصدقوها كذبا دحقوا على نفسهم به إن واحد عمل لهم صنم ولهم دي الإله إن النمروض اللي كان صلوق فقير كحيال ما حدوش حاجة فاجأ بقى مالك قال له معبدوني من دون الله واحد زي فرعون الهلفوت اللي ربنا اعطى الملك فافتكر نفسه حاجة كبير وقال انا ربكم اللي احلم الناس عاشت فيها كذب الناس عاشت فيها فقل لهم اقف كان. كان كذب كذب اكتسبتوا على نفسك تصدق الكذب اللي واحد كذب عليهم ان واحد صنع لهم وعبلها اله ويقول لهم دي الاله بتاعته عبودوه وهم يصدقوه ليه ها وهم يصدقوا الكذب ويمشوا ورا الكذاب فبقول لهم ائثكن يعني ايه ائثكن يعني ايه كذب أكذباً ده حتى بعض رؤية يقول لك إن الإفكي مش الكذب أشد الكذب أشد الكذب متخاف كده شوف العقول الغريبة دي شوف جماعه المشرفين يبقى الواحد فيهم قاعد كده وعنده حته كبيس حمضان يقوم بالليل يقوم عايز يعبد هفت على دماغه ويعبد اله فيقوم جايب حته الكبيس اللي عنده عاملها عامل بيها ويقعد يصلي له كده طول الليل وهو رش الخمره وبتاع وبعد ما يخلص يقوم عمل يوم صلاه الاله بتاعه ايه العبده دي واللي بعبد بوزة حتة صخرة كلاوة تمثال بعبدوه بدون الله سبحانه وتعالى واللي بعملوا معاها بالضخمة في الهند وغيرها وإيه اللي بتعبد في المعبد الكبير يقولك التعبال اللي بتعبد الفار الفار هالفار عند بعض الناس شعجب عقود سخيفة هيا دي عقل الإنسان إذا كان بعيد عن الناس لكن عقل الإنسان اللي مع الدين ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلاوة وأنتم الأعلاوة إن كنتم مؤمنين إن المؤمن ده فخر لك إن أنت مسلم إن أنت ما بتركعش لنا ربنا ما بتسجدش وتحط جابيتك في الأرض إلا لله سبحانه وتعالى دي عزة عزة لما ادخل واحد من المسلمين, من المسلمين الجريد على واحد من الروم فكانوا عايزينه ايه لما يدخلوا على الروم ايه يركعوا له من عشان محمد ده عارف اسمه وهو صراحه جايب عيني اسمه المهم فقالوا لما تدخل على الملك ده لابد تلقى احنا بنركع لا احنا لا نركع لله مش عايز مصنع. مش عايز برضو لا انا عايز اعرف مين اللي يعني مين اللي ايه ده وشايب ناظر اه المهم فلما جاب يدخلوه قالوا ما لقاوش غير الكاش حرام تعالى فاقول لك يا ام منزلين البابش ومصرين كده عشان لما يخش يخش, يخش منحني فجلس القرفصاء قاعد كده ودخل يسحب برجله دخل برجله في الملك بتاعه فقال جئنا لنذله فاذل يدخل بجزمته في وش الملك بتاعه كده هي دي عزه المسلمين ولما بعيدنا عامل يضرب كده ويزينه الحته وبتاعوا يخش بال بالسهم الذي في يده وقد بالك ويضرب النمارق وبتاع والكلام ده وروح الفرس في رجل الكرسي بتاعك وقد بالك قول له انت مين انت انت مين انت قوم بتاعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا الأخرى عزة عزة للمسلم لكن شوف الوقت شوف الزلة والمهانة عند بعض المسلمين للأسف الشريط ليه بتكلم بكل ذل ومهانة ليه انت مؤمن انت مسلم تفخر بإسلامك تفخر بالاسلام الشاهد من الكلام ان العلم النماذج ديت الحركه الدينيه لا تجلب الخير قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام افك الالهه دون الله تريدون تعبدوا كذب وزور تعبدوا اصنام صنعتموها بايديكم خشب حجاره صنعتموها بايديكم وبعد كده يهددوه بعد ما بين لهم الباطل عليه بيهددهم يقول فما ظنكم برب الحق ظنك إيه وانت بتعبد ظنك بربنا إيه وانت بتعبد صنم انت اللي صنعته إيه لك فبيهددهم بقول لهم كأنهم بقول لهم إيه ماذا تظنون أن الله فاعل بكم وقد تركتم حذاذة الله الواحد الأحد فعبدتم الأصنام وعبدتم الحجارة التي لا تسمع ولا توصل ولا تغني عنكم من الله شيئا ربنا يعمل فيكم إيه فما ظنكم برب العالمين وقد عبدتم الكذب من دون الله إذ آلهتكم ما هي إلا كذبة وكذبوا البحث أترون أن الله يسقط عليكم ولا يعاقبكم أترون أن الله لا يسقط عليكم ولا يعاقبكم كنهدفهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم الوقت اللي كان إبراهيم بيزكر بقومه الوقت اللي كانوا بيعملوا عيد للأصنام اللي كانوا بيعبدوها كانوا بيعملوا عيد واكب اللي هم بيعبدوها مولد اعملوا مولد للاصنام فكانوا في الوقت ده رايحين عشان يعبدوا الاصنام ويعملوا لها عيد ويذبحوا لها من غير دواه وداخلها فقالوا له ما تيجي معانا تعالى معانا العيد بتاع الاصنام ومن صفات اهل الايمان ولا لا يشهدون الذور كلمه الذور عند السلف اعياد المشركين المسلم لا يشهد عيد للكافر ولا يشهد عيد للمشرك لماذا؟ لأن المسلم عزيز بإيمان المسلم عزيز بإسلام إذا احتفل بعض الناس بما يسعدون أنه عيد للرب أو ابن الرب فالمسلم لا يشارك في ذلك لأن المسلم يؤمن أن الله عز وجل كما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الكفوة حد فالله عز وجل ليس له ولد تعالى الله عما يقول الكافرون الظالمون عنوذ كبيرا اتخذ الله من, من ولد وما كان معه من الله, الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولد ومن زعم ذلك فقد كفر بالله جل وعلا الشهر اللي مكلمنا المرة اللي فاتت عن بلاد عيسى عليه السلام عيسى لم يولد أصلاً في الشتن عيسى عليه السلام وفيد في الصيف تساقط عليك رطباً جنياً وحتى في الإنجيل نفسه قال عيسى عليه السلام وولد بينما الرعاة يتصامرون في الأودية بين الجبال الكلام ده كان, كان في فلسطين كان في بلاد الشام في بيت لحم يعني اذا كان عندنا احنا هنا برد عندهم عز البرد فهيبقوا بقى في عز الصيف قاعد كده قاعدين بيتكلموا في وسط الجبال كده في الثلج انا ده فعيسى عليه السلام ما ولد ابدا في هذه الايام التي هي ايام الشتاء ثم عيسى عليه السلام لم يكتفي ولم يسطر بل رفعه الله اليه وسينزل تعلامه من علامات الساعة كما ذكرنا ذلك بالتفصيل قبل هذا المحف الشيء من الكلام قال له فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقي لما قلت هل أطلع معنا وروح معنا لعيد اللي احنا عملينه في الأسلام قال له مني تعبان أنا مريض طيب لنظر في النجوم قال لك هذا من باب التعرض بهم والاستهزاء والسخرية بهم لأن الناس كانت تعرض الكواكب من دون الله وكان عندهم اعتقاد أن لو نجم معين طلع بعضهم كان بيعتقد أنه يحصل بسبب مرض فهو عرض بهم وسخر منهم, منهم. ولو إني سقير أي أني مرض من المعارض التي عرض بها إبراهيم عليه السلام عندما قال برضو أنه صار أنه أخته لما كان في ملك جبار في كان يأخذ المرأة من زوجها فإلا لما يدخل مصر يقول لي أنت أختي هي ليست أخته أي شقيقته وإنما أخته في الإيمان والإسلام فهذا اسمه طعريب والمعارض مندوحة عن الكذب يلجأ إله عند الحاجة وعند الانطرار فكان من جملة ذلك ما قال أوضلون قال قال فنظر نظرة في النجوم فقال إيه إني سقيم أي مريض بعض المفسرين قال لك معنى قوي إني سقيم أي مريض من أفعالكم سأكون واحد مثلا يعمل حاجة كده ويفلس واحد يقول له يا أخي ده انت علتني ده انت هتشليني صحيح يقول له كده يقول ده انت كبت له الضاخت من أفعالك يقول له كده فقال لك معنى أن مريض هنا يعني مريض من أفعالك دي معنى فهم فيهم هم مريض يعني مريضك بدل إنه مريض في بدل فعرض لهم والمعرض من دوحى قال فنظر نظرة إلى المجوم وهذا الكلام فيه محزوف دل عليه المقام وهو أن أهل البلد قد عزموا على الخروج إلى عيدهم الذي كان خارج البلد فعر... فعرضوا عليه أن يخرج معهم أن يدعون أن يروح معانا فاعتذر بقوله ابن سقيم أي ابن مريد بعد أن نظر في النجوم وذلك إيهاما له انه راى ما له على أنه صليصو بثقم والمقصود اني مرض هنا أي مقطوع يعني ايه انا عندي إيه بداية دخول دور كده زي فكانوا هم بيترعبوا من الطاعون اول ما يعرفوا إن واحد هيجيله الطاعون او عنده الطاعون او قدر طاعون يعملوا يخلع ويجرب يجرب عنه على طول فأوهمهم أنه مطعول أي دخل عليه الطعول وكان هؤلاء القوم منجمين ينظرون في النجوم فدعون أنهم يعرفون بذلك الخير والشرق طبعا هذا من الكفر لأن النظر في النجوم ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد أشرب اللي بيعتقد زي ما شبهت بعض القنوات وبعض الجرايد يقول لك مش عارف اردت ان تعرف حظك اليوم اتصل مش عارف على دكتور ايه او على دكتوره ايه بتاعه الفلك وهي تقول لك مثلا انت مولود في برج العقرب في برج الجردل في برج مش عارف ايه يقول لك ايه واقعد يقول لك حظك الكلام كل هذا من الشرك ويدخل في اتيان العرافين من اتعرف انه كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بنعس على محمد قال فأوهمهم ب... ف... ف... ف... ونظر في النجوم لأن القوم كانوا منجمين ينظرون إلى النجوم فدعونا أنهم يعرفون بذلك الخير والشر والذي ينزل إلى الأرض وسطة الكوان فأوهمهم بذلك فلما قال لهم إني سقيم عن مريض خافوا منهم وخافوا أن يعديهم بمرضهم خافوا إيه يتعدوا منهم فخافوا من عدواه أو من العدوى للطاعون فتركوه وقبلوا عذرا قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين تولوا عنه أي رجعوا إلى أمورهم وما هم عزلون عليهم من خروج إلى عيدهم خارج البلد وتولوا عنه مدبرين أي من خلال هذا المكان يذهبوا إلى عبادة أصنامهم وهذا الزور الذي فعلوه لآلهتهم المزعومة فاغتنم إبراهيم عليه السلام الفرصة وذهب إلى أصنامهم وكان لها كبير يعني كانت أصنام ديت كان في صنم كبير من جعلص دي الزعيم الكبير بتاع الأصنام وكان دعا فيه شوات إيه سفريت حواليه من الأصنام الأخرى المزعور فراغ إلى آلهتهم فقراغ أي ذهب مسرحا إلى آلهتهم وقال لا وقال وطالله لأكيدن أصنامكم ألف نفسه جد وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وبدأ إبراهيم عليه السلام في إتمام هذه الأهمة فقال لهذه الآلهة المزعومة وكانوا قد تركوا لها الأطعمة دمهم أطعمة وحلويات من الحلوى وغيرها التي طركوها ليتباركوا بها من آلهتهم عشان لما تحل على البركة يبدو يكلوه فقال ساخرا منهم ألا تأكلون ما تمد يؤديكم يقول لهذه الآلهة ألا تأكلون قال ذلك سخرية منه بهم ما لكم لا تنطقون ثم انهال عليهم ضربا بفأس كان في يده فقال فراغ عليهم ضربا باليمين هنا باليمين يعني بإيد وليمين طيب ليه إيد وليمين قالك لأن المعهود عند الناس أن الإيد وليمين أقوى إيد وليمين أقوى هو ضرب بينك نام أن exper tavalla بينك نام مكسر. لكن هنا ذكر اليمين أنه أقوى فراغ عليهم ضربا بالفأس الذي في يده فكسرها وجعلها جزازاً جزازاً يعني إيه؟ قطع دغدغ فلما رجعوا من عيدهم في المساء وجاءوا إلى بهو هذه الآلهة كنحطنا في أماكن معبت ليأخذوا الأطعمة التي بركتها الآلهة رحيباً ينبو الأكل بركتها الآلهة فوجدوا الآلهة كلها مكسورة فأقبلوا إليه يزفون يزفون يعني مسرعين في الخطأ فطلبوا من رجالهم إخضار إبراهيم على الفرن كان موجود في المكان والنساقين وأخذوا في محاكمته فقال لهم أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون فارادوا به كيدا فجعلناهم الاخرين وجعلناهم الاسفلين وردت ايه بالاسفلين وردت ايه فيها انهم جعل الاخرين فما الفرق بين الاسفلين والاخرين هذا ما نتكلم عنه باذن الله تعالى في الدرس القادم هنكمل باذن الله الدرس الجاي كيف حاكموه وما الحكم حكموا به عليه وكيف نجاه الله عز وجل وكيف بعد ذلك اختبر بالبلاء المبين وهو ذبح ولده إسماعيل كل هذا سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في الدرس القادم ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعلوا إياكم بما قلنا وما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن وفهم فاطا من القران ونسأل الله ان يصلح حالنا واحوالنا و احوال المسلمين في كل مكان انه لذلك القادر عليه سبحانه الله وبحمده اشهد ان لا اله الا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته